مؤسسة هدم الأسوار تقدم جاء القصاص مع الجيلة فمن رصاص وجلجيلة سد المحاص على الفلا حال اقتناص ومن اختبى كالعاديات الضابحة والمريا كالعاديات الطبيحة والمريات القديحة والموسيقات الجامحة في الرويء وصل النباة جاء القصاص مع الجلا ومرصاص جلجلا سد المحاص على الفلاء عَنَقْتِي نَاصُ وَمَنِ اخْتَبَى